أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَاءَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى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 وَإِنْ تَنَزَّلْ أَوْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَأَلَمْ آتَاكَ حَدِيثَ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِ 150. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبث أو أجد على النار هدى فلما إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك ذلوى ذي المقدس قوى